I'm <laughs> ما صلت على النبي طماعه تبي وتبي ما تحمد الله وتشكره تسأل عن حظها وين عين ما خلت حد في حاله ولو كانت بحسن حاله تصيد اللي متهني ومستانس وتصكى بعين عين تحرق قلبك عالفاضي وتحرم عينك نوم العين لا لا, لا بيك خلقك الحمد لله ما حد بياخذ منك رزقك هدي ورتاح تابر وضمح من الحك بس بلاش العين لا لا لا ما تسودني ببيك خلقك الحمد لله ما حد بياخذ منك رزقك هدي ورتاح تابر وضمح من الحك بس بلاش العين كشفت نعمه عودها كم من كلمه بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله الله يزيد ويعطيني ولا يحرمني ويغنيني وباللي عندي يرضيني ويكتب لي اللي يرضى كررها وصف النيه تتهنى باللي تلقاه ضيق خلقك الحمد ما حد بياخذ منك رزقك هدي وارتاح تابر من لا ما الدنيا خلقك الحمد ما حد بياخذ منك هدي تابر واطمح من حقك بس بلاش العين نجتك وجد هذا اللي تعلمناه واحنا صغار ومن حسد عاشب هذا اللي تعلمناه واحنا كبار لا لا لا ما والتاء تبروح محبك بس فلاش العين <تصفيق> السلام عليكم أنا أحمد الخضر إذا عجبكم الفيديو تعرفون شو تسون سبسكرايب لايك شير وشرف تواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي